فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واسالوه في السراء والضراء ايها المسلمون الخلق فقراء الى الله ولا غنى لهم عنه في جميع احوالهم يلجؤون اليه في الشده والرخاء وهو سبحانه واسع حميد يعطي من ساله بسخاء امديد يداه مبسوطتان بالإنفاق سحَّاء الليل والنهار ويكشف كل كربٍ شديد نجَّى ذنّون من لُجَج البحار وظلماء القفار مرجوٌ للعطاء والإحسان سخَّر مع سليمان عليه السلام جنودًا من الجن والإنس والطير فهم يوزعون لا راحِم ولا واسع للعبيد سواه رحم ايوب عليه السلام فكشف عنه الضر واكرمه بجراد من ذهب لا ملجا ولا مفر منه الا اليه استغاث به نبينا صلى الله عليه وسلم في بدر فاغاثه بما وانزل جنودا لم يروها وهو فارج الكربات ومغيث لهفات انزل علينا انزل على نبينا صلى الله عليه وسلم امنا بعد خوف في الغار وهو العليم بالظواهر والنياات مستوي على عرشه كبير كون الاكوان ودبر الازمان واغشى الليل على النهار ملك عظيم يقول للشيء كن فيكون صمد قهار اذا تكلم بالوحي اخذت السماوات منه رعدة ورجفة شديدة فرقا من الواحد الاحد يحب الاولاب واذكر عبدنا داوود ذل الايدي انه هواب ويتوب على من تاب فتاب على ادم بعد النسيان قائم بارزاق جميع المخلوقات فَرَزَقَ الطُّيُورَ فِي عُلُوِّ أَوكَارِهَا وَالحِيتَانَ فِي بِحَارِهَا وَأَرْزَاقَهُ دَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ عَلَى عِبَادِهِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَأَغْدَقَ عَلَيْهِمْ مِن نِّعَمٍ وَالآلَاءِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَإِذَا لَجَأَ الْعِبَادُ إِلَيْهِ وَشَكَرُوهُ مَنَّحَهُمْ مَزِيدًا مِمَّا نَالُوا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ قَوِيًّا مَتِينًا قَالَ لِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اتَّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ لَا يُعْجِزُهُ إِنْزَالُ الْقَطْرِ مِنَ السَّمَاءِ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كون فيكون ولكن العباد بخطاياهم يمنعون رزق الله اليهم قال سبحانه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون وما يصاب به العباد من القحط وقلة الارزاق انما هو ببعض ذنوب وخطايا اقترفوها قال عز وجل وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير والذي يفوت بارتكاب المعاصي من خير الدنيا والاخره اضعاف ما يحصل من السرور واللذه بها فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم والندامه في من اسخط ربه ومولاه بتدنيس بالذنوب والاثام فمنع الرزق عن نفسه وعن غيره قال سبحانه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه والمعاصي والذنوب مهلكه للاوطان والشعوب ظهر الفساد اي قله الارزاق في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وهي جالبه للشرور والمصائب بها تزول النعم وتحل النقم قال سبحانه فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات وبسببها تتوالى المحن وتتداعى الفتن اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون وبالمعصيه تتعثر الامور على العاصي وتزول بركته وتزول بركه ذلك العمل ويعود حامده من الناس ذام الله وقد توهم بعض الناس في امر الذنب اذ لم يروا تاثيره في الحال وقد يتاخر تاثيره فينسوا انه من الذنب قال سبحانه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ومن عمل سوءا جزي به لعن ابليس واهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة واخرج ادم من الجنة باكلة تناولها ودخلت امراة النار في حرة حبستها وبينما رجل يجر ازاره اذ خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه وهوان الذنب في عين العبد يعظم عند الله وصغائر الذنوب اذا اجتمعت على الرجل اهلكته قال انس رضي الله عنه انكم لا تعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر وا ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البوبقات رواه البخاري والخطيه اذا خفيت لم تضر الا صاحبها واذا ظهرت فلم تغير ذره العامه قال عليه الصلاه والسلام نام قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم اعز واكثر ممن يعملوه فلم يغيروه الا عمهم الله بعقاب رواه احمد والذنب يعظم خطره اذا جاهر به العبد او استصغره او فرح به او توه او تهاون بستر الله عليه والذنب على الذنب يعمي والمجاهره به من اعظم الاوزار قال عليه الصلاه والسلام كل امتي معافا الا المجاهرين متفق عليه والذنب في اداء الواجب من جمله والذنب في ترك اداء الواجب من جمله الماثم ومن لم يتقدم بالطاعه فقد تاخر بالتقصير ومن اعظم الاغترار التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندمه وربنا سبحانه الرؤوف اللطيف الحليم اذا اخطا العباد وانذرهم فيمنع عنهم القطر ليلجاوا اليه بالاستغفار والانابه واذا كثر الاستغفار وصدر عن قلوب ذليله لله دفع الله عنها ضروبا من النقم وصرف عنها صنوفا من البلايا والمحن قال عز وجل وما كان الله ليعذبهم وانتم فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وبالاستغفار انزل عليهم الخير والرحمات لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون وبالاستغفار تنال السعاده ويعطى كل ذي فضل فضله قال جل وعلا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَبِالِاسْتِغْفَارِ يَنهمِرُ المَطَرُ مِنَ السَّمَاءِ فَيَنعَمُ الخَلْقُ بِالْقَطْرِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالزُّرُوعِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْعُيُونِ قَالَ سُبْحَانَهُ عَن نُوحٍ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ومع الاستغفار لازم التوبه فلا تظلموا خلقا ولا تمزقوا بالغيبه عرضه وتسامحوا وتراحموا واتفقوا ولا تشاحنوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وَاحْفَظُوا أَمْوَالَكُمْ مِنْ دَنَسِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالشُّبُهَاتِ وَاكْثِرُوا مِنَ الصَّدَقَةِ بِكَسْبِكُمْ الْحَلَالِ تُرْزَقُوا وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ تُخْصَبُوا وَانْهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ تُنْصَرُوا وَاسْعَوْا إِلَى الْإِتْمَاسِ هِبَاتِ الْوَهَّابِ فَرَبُّنَا كَرِيمٌ وَدُودٌ مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ أَعْطَاهُ وَمَنْ قَرُبَ مِنْهُ أَدْنَاهُ ومن سأله أرضاه وما ضاق على العباد أمر ولجؤوا إليه إلا رزقهم بغير حساب ولا عظم عليهم خطب إلا جعل لهم معه فرجا قريبا وأبواب فضله واسعه قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها جعل سبحانه مع الاستغفار ارزاقا ومع الدعاء عطاء ومع الاستكانه سخاء فتوجهوا اليه مستغفرين راغبين مؤملين داعين متوكلين راجين منيبين اليه تائبين تنالوا العطايا من الكريم المنان فاللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فأرسِل السماء علينا مِدرارًا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغنيُّ ونحن الفُقراء أنزِل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانِطين اللهم أغِثنا اللهم أغِثنا اللهم أغِثنا اللهم سُقِيَا رحمةٍ لا سُقِيَا عذابٍ ولا هدمٍ ولا غرقٍ ولا بلاء اللهم أنزِل عيينا المطر طبقًا سخا سخا غدقا طبقا جليلا يا رب العالمين اللهم يا ربنا انفع به العباده والبلاد اللهم ارفع عنا الضر يا رب العالمين اللهم لتسقي به البهائم والبشر بكرمك يا اكرم الاكرمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر بمغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اقلبوا اقلبوا ارضيتكم اقتداءا بسنة نبيكم تفاءلا بتغير حالكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين